أنكم يرزق الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقداب. إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا.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 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا عدو ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله وارسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عن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 يا الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول إذا دعكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة اللات في بني الذين ظلموا من خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فخافون أن يتقطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلمون أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا اتق الله يجعل لكم فرطانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا عَذَنَاهُمْ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَقَ الْجَمَاعَةَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذَا أَتُونَ بِالْعُدُوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَةِ الْقُصُوعَ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ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 إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولتنازعت في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُخَفِّضُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُؤْجَلُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوق عذاب الحريق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 Wa'adu luhum mas' ta'atum min qawatih wa min ribaql khayl turhobun bhiyadu wa Allah wadu wakum turhobun bhiyadu wa Allah wadu wakum wa akhirin min dunhim la ta'lamunuhum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 يَكُم مِّنكُم 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِن يَكُم مِّنكُم 100 يَغْلِبُونَ 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أقذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خانَ اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِن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 لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهجروا وجهدوا معكم فأولئك من قب وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَادِ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ذُو كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ